وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءٌ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ أَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُو الْيَتَامِ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتام فانكحوا ما طيب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك أدني أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء إن منه نفسا فكلوه هنيا فكلوه هنيئا مريا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 وَكَفِي بِاللَّهِ حَسِيبَةٌ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَصِيبٌ مَفْرُوضٌ وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتام والمساكين فارزقوهم منه, فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خيفوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا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 فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولدا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه السدس من بعد وصيتي يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله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 ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيء أو يجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج من كان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا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 إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وامهاتكم اللاتي ارْضَاعَنَكُمْ وأخواتكم من الرضاعة وَأُمَّهَاتُكُمُ نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من حُجُورِكُمْ إكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل لابنائكم الذين من أصلبكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قسّلف إن الله كان غفورا رحيما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 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا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 فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء إن عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبِ وَالْيَتَامِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَ تَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتيهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَي يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجينا وَجِئْنَا بِكَ عَلَاهُمْ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوَّ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوِّي بِهِمُ الْ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 أَو جِئَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمْ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَن آمَنَ فَتَيًّا مُصْعِدًا طَيِّبًا فَاغْسِلُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إن الله كَانَ عَفُوٌّ غَفُوراً أَلَمْ تَرَ إلَّا الَّذينَ أُوتوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَ تَوَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّ السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِيَعْدَائِكُمْ وَكَفِي بِاللَّهِ وَلِيَ وَكَفِي بِاللَّهِ نَصِيراً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 أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم ولا ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا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 أي أهدي من الذين آمنوا سبيله أولئك الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا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 وَاَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ نَصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ ايديهم ثم جيئوك يحلفون بالله ان أردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم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 وَلَهَدَيْنَاهُمْ زِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ وَإِنَّ مِنكُم لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ نُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِن اصابكم فضل من الله لا بينكم وبينه موده ليقولنك ان لم يكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره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 وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا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 وكفي بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولي فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيط طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفئ بالله وكيلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جيئهم أمر من ال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 وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلَّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحْيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إن حَسِيبًا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 فَإِنَّ تَوَلَّوْفَكُذُوْهُمْ وَقُتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيَ وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ نِثَاقٌ أَوْ جِئُوكُمْ حَصِرَ الصُّدُورُهُمْ أَيُّ قَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُ قَوْمَهُمْ ولو شيء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فجية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزا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 إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين ويرؤل الضرر والمجاهدون في سبيل الله بيموالهم والمُجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المُجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمه وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفيهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فأولئك مأويهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَ طَائِفَتَانِ مِنْهُم مَّعَكَ وَالْيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَالْتَائِي طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ وَالْتَائِي أُخْرِي لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدِهُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَاً مِّ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 وكان الله عليما حكيما إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ولا تكن للخائنين خصيما وأستغفر الله إِنَّ الله كان غَفُورًا رَّحِيمًا ولا تجادل عن الذين يختانون أَنفُسَهُمْ إِنَّ الله لا يحب من كان خوان نثما يستخفون من الناس وَلَا يستخفون مِنَ الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي من القول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 اثما ثم يرم به بريا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى ونسله جهنم ما تولى جهنم وساءت مصيرا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 وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولأمن ينهم فليبتكن فلا يبتكن آذان العام ولأمرنهم فلا خلق الله وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خَسْرَانًا بِنَا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا هُلَاءِكَ مَأْوَيْهِمُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجْدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلِّي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَنِّي سَائِلَةَ لَا تُؤَتُونَهُنَّ مَا كُتَّبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُ لِلْيَتَامِي بِالْقِسْطِ وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وان امراه خيفت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح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 من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخره وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين وال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 إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وهو خادعهم وإذا قاموا إلى قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً.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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اوليا لا تتخذوا الكافرين اوليا امن دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك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 اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا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 إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسي وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا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 لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفي بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا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 إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفع بالله وكيلا لي يستنكف المسيح أي يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وَمَن يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ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 ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه زراط مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله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 فللذكر مثل حظل ثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلي عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد